الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وله أولا حقيقة نستبيح للأخوة عذرا إذ أن هذه الكلمة التجارية وكان يقولون قديم من التجار يقصم ظهور الرجال وذكرت بن عساكف لتاريخ المشه عن عبد الملك بن مروان أنه دب الشيب في رأسه فقال له رجل قد شفت قبل عواني فقال وكيف لا أشيب اعرض عقلي على الناس كل كل جمعة مرة وفعلا مثل هذه المواقف تقفر العمر وتعرفون لماذا جئت؟ ولكن إخوة يعني أرادوا <تصفيق> ولكن أرادوا شيء فاجبناهم لي وإن كان يعني كان مودنا لو كان نصاب أكمل من هذا قليل. قد قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله والنصوص في مسألة الأخوة كثيرة جدا لا يتسع المقام لوصفها غير أن هنا تنبيهات على عدة أمور ربما لا تتبادر إلى الذهن ابتداء أو يتغافل عنها الناس في معاملاتهم اليومية الأخوة يا أخوان الأخوة لو أردنا أن, أن, أن نعمم مفهوم شيخ الإسلام لمقاصد الشريعة حيث رأى أن المقاصد غير محفورة بالخمس التي يسمونها ضروريات الخمس لربما ذكرنا الأخوة فيها إذ أن كثيرا من التشريعات جاءت لتعزيز هذه الأخوة بين أهل الإيمان وجاءت الكثير من التشريعات لوعد ما ينقض هذه الأخوة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادو وتحاكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم عن الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتذاورين فيها وهذا الحديث من رواية ابو ادريث الخولاني عن معاذب الجبل من رواية ابو ادريث الخولاني عن معاذب الجبل والمهتمين بعلم الحديث قطعنا في السماع الخولاني من من طعن طعنا فيها بوحات في المراسيل وأيضا عبد الجبار الخولاني في تاريخ داري ووذا وفي حديث وفي الحديث في الصحيح الإمام البخاري أن رجلا زار الله ذار أخ له في الله فأفسد الله له ملكا على مدرجته فسأله هل لك حاجة ترجوها منه قال لا ولكن يحبه في الله قال فالله يحبك كما أحببته فيه، فهذه النصوص في تعزيز الأخوة والمعافيات الأخوة التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الحم والعدوان, والعدوان قال شيخ الإسلام التيمي رحمه الله أن الأخوة إذا لم تكن قائمة على مصلحة الاثنين وهي تقوى الله تعالى لها إلى عداوة. فالتعاون على, على الاثم والعدوان هو معال العداد وهذه الكلمة لشيخ الاسلام التيمية لنا إليها عودة وأيضا ورد في النصوص ذم كل ما يحول بي بين المؤمن وبين تحقيق هذه الاخوه كما أراد الله عز وجل فحرمت الغيب والنميم والتجسس والتحسس وهذه الأمور وفي آخر الآية قال الله وجل وكونوا عباد الله إخوانا فكأنها تعليل لما مضى أنه قد حرم كل ما سبق وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدابر ولا تحاسد ولا تدابر وأيضا قال كونوا عباد الله إخوانا ونهي عن يعسوب عن يعسوب الفرقة وأصلها البدع والضلالات التي تدب الفرقة في الأمة فمن, فمن ذلك أما أمر البدع والضلالات فنعرض له فيما بعد وكيف أنها وايضا من معززات الأخوة وجود النصيحة بين الأخوان كما في حديث تميب نعوث الداري المرقية في صحيح مسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يرسل الله قال من الله والكتاب واليمة المسلمين وعمته فوجود التناصح بين المسلمين وكما ورد في الخبر الذي ضعه بعض أخواننا ومعناه الصحيح المؤمن برآة أخيه المؤمن فهذه الأمور وغيرها وحسد بل لا يقوم ثوق الجهاد حقا إلا بوجود الأخوة الإيمانية قال الله عز وجل أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهذه الصورة أنهم يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود الأخوة الإيمانية كما أراد ذلك السوجة هذه الأخوة وسيلة وغاية حث على الاجتماع بصور كثيرة حث على الاجتماع في الصلاة هذا من صور التعاون عن البر والتقوى الأمر بالمعروف عن المنكر. ففي أمر الصلاة لو تأملتها في الشريعة وجدت أمرا عجبة أهل الحي يجتمعون في كل يوم الخمس مرات وأهل المدينة يجتمعون في يوم الجمعة وأهل البلد يجتمعون في العيدين وأهل الإسلام لهم اجتماعهم في الحج وإن كان هذا الأمر اليوم صارت صار مسألة مصليات الأعياد والجمعة لا تقام على السنه بل تتعدد لتعددا مخالفا للسنه واضحا جليا لا يمكن أن يثلك إلا على مذاهب اهل الرائد قد حث على مؤخات الصالحين بشكل خاص وإلا فأهل الإسلام كلهم أخبر ولكن هناك من مواند تنتص وحث على مؤخات الصالحين بشكل خاص فمن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحادباث الله اجتمع عليه وافترق عليه أي هم على الصلاح في هذا الأمر وفي حديث أبي موسى الأشعري مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث المعلوم عندك ولصحبة الصالحين فوائد كثيرة منها مذاكرة العلم كما قال وهو المنبه من كما روى الدائم في مقدمة أثنده لمجلس لتذاكر إليه فيه العلم حب إليه من مثله الصلاة إذ أن الرجل لربما تعلم الفائدة بقي يعمل بها عمره ومن فوائد مجالسة الصالحين نيل الشفاعة يوم القيامة إن قفرت أعمالك عن أعماله إذ أن المرء عن أحد وقال عاصم مالك بعدما حدث بهذا الحديث، أو أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وورد في بعض طرق حديث الشفاعة أن أن, أن أهل الإيمان يحاجون عن إخوانهم يقولون إخوان، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويفعلون فقوله أخرجوا من النار من كان يصل هذا من فوائد، لهذا يروع الحسن البصري وما وجدته إلى الآن أنه يقول اتقبلوا من الإخوان الثلاث أنهم يأتون شفاعا من القيام ومن الفائدة. تحصيل البغفة إذا اجتمعوا على ذكر الله عز وجل كما هو معلوم عندكم في حديث الملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكر الحديث أنهم يصعدون لله عز وجل ففي آخره يقول وعذوا أشهدكم اني قد غفرت لهم فيقولون فيهم فلان ليس منهم له حاجة فيقول أشهدكم اني قد غفرت لهم هم القوم لا يشقى بهم جليس هذا الذي مضى كله في الحقيقة تقدم لما أريد ان الكرة هذه الاخوه من أثثها أن تكون لله وعلى تقوى الله عز وجل الأخلاء يوم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإذا انتقض هذا الأصل أصل التقوى والاجتماع على الخير ينبغي أن تنقلب هذه عداوة كما ورد في الحديث من احب في الله ومن أعف الله في الله ومن أعف الله, الله وعطى في الله ومن في الله قد اختكمل الإيمان وأما حديث أو تقرأ الإيمان الحب في الله والبغض في الله وضعيف وكما قال بعض السلف اذا احببت الرجل في الله فاحدث حدثت فلم تبغضه فلم تحبه لله هذا الفيصل هذا الواضح هذه الصفه الكاشف فالرجل عندما يحدث حدثا لا يتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك ومراره بن الربيع وحلال بن اميه حصلت حصرت منه رضي الله عنه وكعب بن شهد بيعه العقبه والاخران بدريان هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يظن احد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريدوا مصلحتهم ويامر الناس بهجرهم حتى نساءهم وهذا من حقوق الاخوه ان يؤمر الاخ وينهى ولا يعطل فريضه الامر والمعروف والنهي عن المنكر والحب الله والجره في الله باسم الاخوه إذ أن هذه ليست اخوه شرعيه ليست مبنيه على الاخر الذي هو التقوى فلا يعطل هذا يقول الله عز وجل واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير والقوم اهل التمييع أو أهل البدع وهذا التمييع في الحقيقة كثير منهم هم حمات لأهل البدع أهل التميع فر من أهل البدع لأنهم إن يدخلون في أهل السنة ثم بعد ذلك يخذلون ويفتون في عرض أهل السنة ويقون أهل البدع على أهل السنة هؤلاء كالمنافقين الذين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبان هؤلاء ما معهم بالمعنى الذي ذكرناه عما قبل. لمن؟ لأنهم يحاربون الدعوة يفتون في عبد اهل أهل الإسلام يخذلون عن الجهاد في سبيل الله المخذل ليس له نصيب من ألفين وما ينبغي أن يخرج مع أهل الإيمان وحتى لو صدر من بعضهم رجوع فيما بعد عما قريب يعني ولكنه لم يوضح ولم يبين الذين تابوا وبين وجلس يقول لكن أسلوب الأخوة كلامكم صحيح ولكن أسلوب الأخوة هذا لا زالت فيه بقية مرض وهؤلاء بالتجربة عندما يسقط أحد مباشرة ينبرون للدفاع عنه فتكلمهم تكلمهم تكلمهم حتى اذا تكلم اهل العلم وجرت شروطهم هم لهم شروط عجيبه يجلسون يشترطون الشروط لا بد ان يتكلم الشيخ فلان تكلم فلان فلان اريد ادله اتيت بالادله اريده مكتوب أتيت به مكتوب ولا أريده صوتية أتيت به صوتية لا لا بد أن يتكلم شيء كبير يجي شيء يقول لك لا أبي أكبر منه إلى أن اذا انتهى الأمر خلاص يعني لم يبقى له مفرق قال نعم كلامكم صحيح ولكن مسلوب، هذا لا تتبهي بقية مرض هؤلاء يفتنون في كل عام مرة فهؤلاء إذا جاءت فتنه أخرى مباشرة تجدهم أنبث هم انبروا يدافعون بنفس العلل التعليلات البارده القديمه على جهله وبما أننا خرجنا عما عم يعني يظن يعني يظن اننا خرجنا لا زلنا في النور في يعني يتكلم مجموعة من الجهل قليل العلم قليل التقوى ويتكلمون وينظرون ويطلبوا العلم لنتكم تطلبون العلم يا نعم هناك تقصير واضح موجود ولكن هذا الكبر وهذا التعالي وكانكم يعني تشربتم العلم والرجل فيكم ما غمس فيه غمسه حتى حالما ينبض هذا هذا يعني لا تجمع يعني تخبيلا وكبرا وحسدا وبرودا ان هذا المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر اولئك الاخيار لذلة وقعت منهم هم اولا ما هزل. ثانيا لهم تاريخ وشرف ثالثا قد حاثوا من الفضائل الشيء العظيم لهم جهاده ومع ذلك هجروا أربعين يوما حتى أنزل الله عز وجل القرآن في تصديقهم وتصديق توبته والتوبة عليه فكيف بمن يخذل اليوم يخذل ويؤذي أهل السنة ويقوي أهل البدع على أهل السنة حتى وصل الأمر إلى جناب صحابة رسول الله صلى الله عليه قرأنا في عقيدة حرب الكرمان من انتقى واحد منهم واحد أو عرض بعينه فهو رافضي هذا شو يقول الصحابة فيه في كل فيه بنفوسهم الحسبي كل الصحاب هم اثنين من الصحاب واحد ولا يالماجدي راسه هو يعمم على جميع الصحاب يقول الصحابة بنفوسهم الحسبي يعني لا تكون حنيتنا على المحدة في الله أن وجدت حقا فهي, فهي لرسول الله ولصحابته من باب أولى رجل يتمنذل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ويحب أن يتراجع أو أن يقول كلمة بل يستكبر هذا لا يجعل, لا يجعل تعديله محنة بل يجعل الجر هو المحنه ولا تجعل حمية الدين حميتنا على اصحاب رسول الله كحميه الخنازير على أعراضه هناك برود برود تجاه دين الله عز وجل فحابة رسول الله يهانون بهذه الطريقة ونجلس نتساهل وكفاء الشيخ ولا كفاك على أمتال ما يكفيك هؤلاء فحابة رسول الله الذين يتكلم فيهم يسقط هم جبال من يتكلم فيهم يسقط وهم يبقون شخص واخر يقول لي ان حديث الدجال لا تدخل العقل وهذا يترك هكذا ويسكت عنه ويدافع عنه كفاك هذا رجل جاء يدافع فأوقع نفسه باشد من ما وقع فيه المدافع عنه فليفك فلي فلي نفسه هو اولا ثم يجلس يعني هو يدافع ودافع عن نفسك الان واستر سوءك واستر سوءتك ودع عنك الدفاع عن يقول شكله مو شكله راكب هذا كلام اقسم بالذي رفع السماوات بغير علم نراها إن انني قرات كلام المعتزله في في, في حديث الدجال ما في ما ماشي كلام اقبح منه فلما تجعل حديث رسول الله وعرض صحابه رسول الله المحج لا هنا مقتضيات الاخوه مقتضى ان يقمر بالمعروف وينهى عن المنكر وتطبق سنه الهجر هذا اراكم قوله كانت البدايه لطيفه ثم انتقلت الى ايه هذا وخل الله في المعنى.